Mereka yang bersujud dan beribadah kepada-Nya, mereka yang beribadah kepada-Nya, mereka yang beribadah kepada-Nya, mereka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسود في الوجود قرمه وإحسانه تعالى مجد وعظو ما شانه خلق الخلق الهكمة وَأَوْطَأَ عَلَيْهَا عِلْمًا وَبَصَّطَ لَهُم مِّن فَائِدِ الْمِنَّةِ مَا جَرَتْ بِهِ فِي أَجْدَارِ الْقِسْمَةِ ۚ سَلَامٌ تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم شهادة, شهادة والبيون صلى الله عليه وآله هذا هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظارا في هيكل محمود ودعا الضارة بوجودها أكناف الوجود ودرزت الزكورة العوالم بإطراض التكريم الله اللهم أصلي وسلم أشعب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على الاله وعلى اللهم الله. Amin. wa Adim. على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد تجلى الحق في عالم كدسه الواسع تجلى انقضى من تشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تردد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإمسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر انتصر به قلب منب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله الله وفويه وفويه قد بدا بدي بد يغلى Oh uh -huh.